وَقَدْ قد مَنْ من زكاها خَابَ وقد خاب من دساها 113. كذبت ثمود بطغواها إذ أشقاها فَقَالَ إذ رَسُولُ اللَّهِ الله الله وسقيها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم فدم دم عليهم ربهم بذبحهم فزوىها ولا يخاف رقبا